تعالى من شروى من فسنا مزات عملنا ليذلوا تعالى فلا مضل لهم يغفل هذيلا شدوا الله إلله إلا الله وحده لا شريك له شدوا أن محمدًا عبده رسول يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقات ولا تموتون إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تسألوا نبيه الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله أقولوا قولاً سديدا يستحق لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم خل العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الركّع الحذاب أسأل الله تبارك تعالى يرزقنا غيّاكم علم النافع ونعم آل الصالح المتقبّل ونجعلنا وإياكم مما سمعون قولة فاتبعون أحسن نستكمل التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام عن غزوة الخندق أو عن غزوة الأحزاب غزوة الخندق من الغزوات التي هي علامة من علامات أهل الإسلام فهذه الغزوة كان سببها خروج كبراء اليهود بعد إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظيم وما كان منهم من غدر وخيانة وتحالفهم مع المشركين لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين وعدوا العربة بالنصرة على رسول الله، فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان بعدة يربو أو بعدد يربو على أربعة آلاف مقاتل ووافقهم على ذلك بنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم كل هؤلاء خرجوا ظن منهم أنهم يستطيعون افتصال شأفة هذه الدولة المسلمة الناشئة الفتية في المدينة النبو أما عن وقتها أجمع كل أهل المغازي والسير على أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال من السنة الخامسة وكانت يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة أو قيل أنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن منذ القعدة في العام الخامس الهجري أما عن سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة الأحزاب سميت بذلك لتحزب المشركين مع اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك تعالى في شأن هذه الغزوة سورة كاملة سميت باسمها وذلك في قلب الأحداث وبعد هذه الأحداث وذلك حتى يظهر المنهج الرباني للأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الوعوجة ويسد الخلل ويداو العلل ويطيب القلوب ويطيب الخواطر وينقي الصفوف ويزكي النفوس ويحفز الهمم وينهض بالشخصية المسلمة ويصل بها إلى أعلى مراتب النج وترتقي إلى مستوى المسئولية في إدارة الأزمات ويربط بين ماضيها وحاضرها ويضع لها أصول وقواعد لتستمر هذه الرسالة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولتكون أحداث هذه الغزوة أيضا رصيدا وزخرا وكتابا مستورا ومشاهد حية وصور نارضة في قلوب المسلمين إلى أن قورب ربهم تبارك وتعالى كما قال الأول واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتبه أما عن مكانة هذه الغزوة لم تكن هذه الغزوة كسائر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله عز وجل إذ أن عدد القتلى في الفريقين في غزوة الأحزاب لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق كانت غزوة العقيدة. هذه الغزوة كانت غزوة العقيدة. وإن شئت فقل بل هي غزوة الإيمان الذي ظهر جليا واضحا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في نفوس الفئة المؤمنة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإظهار وانسلال المنافقين واحدا تلو الآخر واختلاق الأعفار لترك الجهاد في سبيل الله وظهور رايات النفاق وظهور رايات الكفر ورايات اليهود كل ذلك ظهر جليا في هذه الغزوة فكانت هذه الغزوة بمثابة التمييز بين الصفوف بين صفوف المؤمنين وبين صفوف الكافرين بين صفوف المنافقين في غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر علانية نجم النفاق وظهر علانية فهذه الغزوة أعلنت للعالم كله أن أمة الإسلام لا يصيبها إلا ما قدر الله عز وجل وأن قدر الله تبارك وتعالى هو النافذ وهو الذي شاءه تبارك تعالى في هذه الأمة أن الله لا يحاب أحدا وأن الله جعل قوانين وسنن في هذا الكون لا تكون لا يكون شيء إلا وفق هذه القوانين وفق هذه السنن التي عبدها ربنا تبارك تعالى منها أن النصر مع الصب ومنها أن مع العسر يسر ومنها أن المؤمن يجازى بإيمانه والمحسن يجازى بإحسانه وأن المنافقة ولو دامت له الدنيا ولو طالت له الدنيا فإنها لن تدوم له أبدا وأما الله عز وجل ناصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وناصر أولياءه ومعية الرب جل وعلا لا يمكن أبدا, لا يمكن أبداً أن تنحرف أو تنصرف عن أولياء الله تبارك وتعالى فهم دائما وأبدا في معية الله عز وجل هذه السنن وهذه القوانين جعلها ربنا تبارك تعالى دائما إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فهذه الغزوة سواء ما كان فيها من خير وما كان فيها من محن فكل ذلك بخبر الله تبارك تعالى كان ذلك في الكتاب مستورا والله تبارك وتعالى أراد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعلم هذه الأمة الفتية التي بدأت دعوتها إلى الله عز وجل ويعلم الأمة من بعدها أن الله عز وجل لا يحابي أحدا كما قال جل وعلا لكي لا تأثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فغزوة, فغزوة الأحزان كانت غزوة تكشف عن قوة الإسلام الحقيقية هذا الإسلام وهذا الإيمان الذي ينبض في قلوب أصحاب العقيدة الذين اعتقدوا حقا أن الله إله الكون له الحكم وله الخلق وله الأمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وهو المتبع حقا لا دين إلا ما جاء به واعته فيما أمر واجتناب ما ناه عنه صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته صلى الله عليه وسلم أبد الأبد دون زيادة أو نقصان هذه الغزوة تحتاج منا إلى دراسة وتحتاج منا إلى نظر وإلى تماع بل إلى قراءة متأنية إلى النظر في مشاهد هذه الغزوة العظيمة المباركة التي فيها أحداث وعظات وعبر تكتب والله بماء الذهب لا تكتب بالمداد لأنها ذكرت لنا تاريخا أو جزءا من تاريخ هذه الأمة المجيد غزوة الأحزاب كانت غزوة الافتلاء كانت غزوة المحن كانت غزوة الامتحان بل أشد امتحان مر على الأمة كان في هذه الغزوة وسترى ذلك جليا عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف ومن قبله الأعداء والمنافقون ينسلون من بين يديه واحداً سيل والآخر يتركونه صلى الله عليه وسلم إلى مصير مجهود لا ينظر الله عز وجل فاعل به كما قال ربنا تبارك وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إذن كانت هذه الغزوة امتحان شديد لقلوب المؤمنين لإيمان المؤمنين واعتقادهم في الله تبارك وتعالى فكان الخرام والدمار من اليهود وهم في قلب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب هذه الغزوة غزوة عظيمة علق عليها القرآن الكريم وعظم شأنها وعلق عليها القرآن الكريم أيما تعليق وأحسن تعليق فسمى صورة كاملة, كاملة باسمها فكانت هذه الغزوة غزوة الأحزاب سوف نقلب بأصابعنا أو بأناملنا صفحات من التاريخ ننظر إلى ما بين السطور لن نتكلم عن الغزوة كلها أو لن نستطيع أن نوفي حقها لكننا سنتلمس بعض العباط وبعض العبر من هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الغزوة سميت بغزوة الخندق وسميت بغزوة الأحزاب أما عن تسميتها بغزوة الخندق وذلك نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون في هذه الغزوة هذه الغزوة التي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا وبعث الله عز وجل الإيمان في قلوب أوليائه المتقين وأظهر ما كان يبطنه آل النفاق وفضحهم بل وفزعهم سبحانه وتعالى وأنزل النصرة والسكينة على قلوب المؤمنين الذين اصطفاهم وهداهم للإيمان وهزم الأحزاب وحده تبارك وتعالى وأعز جنده ورد الكفرة ورد الكفرة بغيظهم ووقع الله المؤمنين شرهم بل ورد كيدهم وجعل ذلك حسرة في قلوبهم. قال ابن إسحاق كانت هذه الغزوة في شهر شوال سنة خمس من الهجرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما عن سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني النظير. وساروا إلى خيبر وبها من يهود وما بها من يهود وهم قوم أهل عدد وجند أهل حرب وليس لهم من البيوت والأحساب ما لبن النظير عندها خرج حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذتها ابن قيس الوائلي وأبو عامر الراهب وكان يسمى بأبي عامر الفاسق خرجوا إلى جماعة من أهل مكة، فدعوا قريش، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في تحزيب الأحزاب، فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نصتصل محمد جئنا نحالفكم على عداوته وقتاله، ومرشت قريش لذلك بل وفرحت به. وهنا درس عظيم الفائدة. أن الكفر ملة واحدة وأن الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فالكفار هدفهم واحد استئصال شأفة المسلمين قل بقى يهودي والمصراني والبوذي قل زي ما تقول هدفهم ايه واحد قد يجتمع الفرقاء ويكونوا شركاء على هدف واحد وهو قتل المسلمين او ابادة المسلمين فلذلك اليهود خرجوا الى غطفان فدعوا الى حرب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا كذلك الى بنو سليم فوعدوهم المسيرة معهم اذ خرج قريش وخرج ابو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب وخرجت بنو سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصن، وخرجت مره بقيادة الحالي ابن عوف وأشجع بقيادة مصعب ابن رخيلة وتجمع بهذا الجمع عددا كبيرا كل ذلك الجمع يزحف نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أن تتخيل أن العالم من حولهم يزحف عليهم لا ليشرب معهم الشاي ولا ليجلس إليهم أو في الله لا إنما باستقصال شأفهم يبيض دولة الإسلام في المدينة النبوية يا للهول جعل المسلمون يفكرون ماذا يفعلون كيف يواجهون هذا الأمر الرجال يقولون نقاتل ونستشهد في سبيل الله والنساء يقول نقاتل ونجاهد في سبيل الله بل والله حتى الصبيان قالوا نقاتل حتى الموت نقاتل حتى الموت أرادوا الخروج للجهات هذه الغزوة لما علموا بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الأمر من ربه تبارك وتعالى طيب هل لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذه الجموع كلها هل سيستطيع أن يحاربهم أم ينتظر حتى يأتوا إلى المدينة فيحاربهم صلى الله عليه وسلم كما يقال حرب الشوارع في الحوار والأزقة والضرب من فوق البيوت بالحجارة وكذا كيف يفعل صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان يدور في ذهن صلى الله عليه وسلم لكنه كان ينتظر أمر من ربه تبارك وتعالى، فكان الأمر بالانتظار في المدينة. لكن كيف سننتظر؟ يأتي الفرج من الله تبارك وتعالى. فيأتي سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، إن كنا إذا خفنا الخيلخن دقنا، إن كنا إذا خفنا الخيلخن دقنا، نصنع خندقا يا رسول الله بطول المدينة. حتى إذا ما جاء هؤلاء وهم مندفعون زحفا يقع في الخندق ورماتنا وجنودنا من أعلى يرمونهم بالنبال والسهام فإن ذلك الخندق سيحول بيننا وبينهم سيحول بين هذا الموج المندفع هذا الزحف الهائل من هذه القوة البشرية التي جاءت لاستقصال شأفة المدينة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وبدأ صلى الله عليه وسلم في رسم الخندق طوله, طوله وعمقه فجعل كل أربعين رجل في منطق حتى بدأوا في حفر هذا الخندق وطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يزيد عمق هذا الخندق إلى قامة الرجل الواحد وبدأوا في ذلك الخندق يحفرونه واستعانوا بكل ما عندهم واستعانوا بالآلات التي أخذوها سلبا من بني النظير من الأدوات والآلات فكانوا يحفرون بها فكان صلى الله عليه وسلم يحفر معهم صلى الله وسلم وكان أبو بكر وعمر يرفعان الطراب ويحفران مع الصحابة رضي الله عنهما حتى أنهما لم يجد شيئا يرفع فيه فكان يرفع في ثيابهما أبو بكر وعمر روى التبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أجم الشيخين طرف بن حارثة حتى بلغ المذاب المذاب فقطع لكل عشرة أربعين ذراع لكن اتخيل شوف هو بنفس الشكل المكتب النص دائري إيه داك خد من هنا لهنا عمل إيه خط وإدى كل مساحة لإن الحمل وده تتعلمه في حياتك الحمل إذا وزع خف الحمل إذا وزع خف أنت طالب عايز تزاكس عندي المادة خمسمائة صفحة أما أقول خمسمائة صفحة مش أعرف أذكرها <تصفيق> ليه؟ <تصفيق> لأنك مدخل لنك حتذكرها يمتى؟ دلوقت لا ده أنا لسه قدامي شهر على الامتحان خمسمائة صفحة دول ممكن أقول على ثلاثين يبقى تدني عشرين صفحة في اليوم أو سبعتاشر صفحة في اليوم يبقى أنا ممكن أخلص كل يوم سبعتاشر صفحة بالأمر إيه؟ خف بالنسبة لي فهذا فعله سأسلم قسم هذه المسافة الطويلة وأعطى كل أربعين رجل ها فقطع لكل عشرة أربعين ذراع لكل عشرة مصحابة أربعين ذراع وكان الواقدي يقول كان الخنق بطول القامة وكان المهاجرون والأنصار يمقلون على رؤوسهم المكاتل المكتل اللوز المأسف يشيره كدا. وكان إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا الحجارة فيها يأتون بها من قبل الجبل وسمى سلع وكانوا يحملون الطرابة مما ياني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليدعوا بينه وبين الكفار ساترا يعني مش الخندق بس لا ده كمان ايه ساتر عشان افترض هو ده الحرب هو بيفترض ان الكفار هيعدوا الخندق ده يلقوا ايه الساتر والطراب يبقى يحول بينهم يعني يبقى ايذن اول حاجز الخندق تاني حاجز ساتر والطراب وكل ذلك والصحابة من اعلى يضربون بالايه بالنبال إذن هذه خطة حكيمة، فكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليجعلوا بينهم وبين الكفار ساتر، وكان من فرغ من حصته عشان تشوف تعاون الصحابي، من فرغ من حصته ذهب إلى غيره عانه في حفر المكان الذي يحفر حتى اكتمل الخندق، ولم يتأخر أحد من المسلمين عن العمل في الخندق كما ذكرت لكم حتى أبو بكر وعمر. فعن سهل بن سعد قال كنا مع البيت سلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل الطراب على أكتافنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه وأنا والله والله ما قرأت موقف جابر بن عبد الله في هذه الغزوة المباركة وموقف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين واستطعت أن أتمالك نفسي من البكاء موقف مفعا بالإيمان مفعم بحب الله ورسوله مفعم بحب الدين موقف يشعرك فعلا فعلا أن هؤلاء كانوا يستحقوا أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم وجعلهم صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله وجابر كان ممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق لكن تتخيل أنا عايزك تعيش اللحظات دي الصحابة عمالين في عز الحر الليل والنهار عمالين يحفروا في الخندق ليس في المدينة مؤن كافية طعام وشراب ليس في المدينة السلاح الكافي ليس في المدينة. ليس هناك اتصال كامل بين المدينة وبين العالم الخارجي لك أنك تتخيل حال أهل المدينة في هذا الوضع الصحابة يحفرون وهم جياع وهم جياع كان الناس يربطون على بطنهم حجرا من شدة الجوع وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع تخيل كم التعب والإجهاد والجوع الذي بذلوه في هذا الوقت يقول جابر بن عبد الله إن يوم الخندق نحفو فعرضت لنا كدية شديدة فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله عرضت لنا هذه الكدية الكدية عبارة عن صخرة من الصخرة صخر صخرة صل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نازل إليها ثم قام صلى الله عليه وسلم معصوب البطن بحجرين على بطنه وبيده المعول ثم ضرب بها ثلاث ضربات فكانت كثيبا أهيلا أو قال فكانت كثيبا أهيما في خارج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بليل فضرب ضربة الأولى فأضاءت إضاءة عظيمة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أرى أن الله سيفتح لنا لقد أُوتينا مفاتيح اليمن أو قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ثم الضربة الثانية فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ثم الضربة الثالثة فقال الله أكبر لقد رأيت مدائن صنعاء أو قال لقد رأيت المدائن في صنعاء سبحان الله كانت كثيبا أهيلة صارت كالرماد جابر يرى هذا بأم عينه ويرى أن نبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين حجرين يقول جابر فلما رأيت نبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه هذا الحجر فذهبت إلى أهلي ذهب إلى امرأته يقول قلت لها رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه أنا شفت حاجة عند النبي مش أد رزق ما له صبر لي عليه لا أتحمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال قالت ما قال الجوع فقال هل عندك شيء يعني من الطعام قالت عندي شعير وعندي عناق ماعز صغيرة كذا وعندي شوية شعير قال كم تكفي قالت تكفي رسول صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين من أصحابه أنت النهاردة انت لما بتجيب معزة وتذبحها بتطلع كم كيلو 6 كيلو ها كتير الواحد يجيب 6 كيلو اقصى حاجه 7 كيلو صح هي كده فانت ليك انك تتخيل بقى هي عناق مش معزة بقى حقيقي لا ده عناق حاجة كده ايه ها ولدت معزا وشوي تشري فقال جهز الطعام فطحنت الطحين وذبحت العناق وبدات تسوي الطعام ثم قالت له اذهب بضأ الطعام في فنج ائتبر السلم ورجل أو رجلين من أصحابه ولا تفضحني هو عقب زياد خلي باله هو عقب زياد فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهمس في أذنه وقال يا رسول الله صنعنا لك طعاما عناقا وخبز فقال طعام طيب ومبارك. قال اذهب إلى امرأتي وأخبرها هل تلمس شيء ها من هذا الطعام سيب كل حاجة على ما هي كده ثم قام صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال يا أهل الخندق يا أهل الخندق قالوا لبيك يا رسول الله قال إن جابر قد صنع لكم طعام وكان قرارة الألف فذهب جابر الامرأة فقالت بك وبك بك وبك قال هو أمرني بذلك قالت وأدره أعلم فدخل صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام فأخذ منه كسرة من الخبز وتفل فيه في رواية وأنه ضرك عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وكان ألفا فكان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل الكسرة من الخبز والقطعة من اللح حتى أكلوا وشابعوا والبرمة تفور تعرف يعني بي تفور بالزيد يقول حتى أكل الكل فنظروا فإذا البرمة كما هي فقال صلى الله عليه وسلم للمرأة كلي وأطعمي وتصدقي فإن الناس في مجاعة سبحان الله أما تنظر لهذا الخبر وظهور هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أمام أعين الصحابة كلهم يزداد المؤمنون إيمانا بنبوءته صلى الله عليه وسلم ويزداد ثقة في موعود الله عز وجل إِنَّا لَمَنْصُرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ والذين في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقول البراء كنا يوم الأحزاب رأيتوا نبي السلام يوقل الطراب وهم يرتجزون بكلمات ابن راحة والله لولا اللهم والله لولا أنت ما احتذينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الألا قد بغو علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وصحابه يقولون أبينا أبينا أبينا يرتجزون بهذه الكلمات ثم يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم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 الأول لازم نتعلم ان أسلوب القرآن أحيانا يكون في تقديم وتأخير. تقديم وتأخير، ان الطبيعي إن إيه إذ من فوقكم ومن أسفل منكم مفروض يكون الأول، صح؟ وبعد كده لما يقوم دول ربنا أرسل إليه الجنود، القرآن بيكون في تقديم وتأخير وهذا لبلاغة إذلاقة القرآن الكريم. قال إتجاءكم من فوقكم ومن أسفل من وإذلاقة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظلون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزانا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا محمد يعذنا بمدائن كسر يمن وحدنا لا يأمن أن يذهب فيقضي بولته أو يقضي حاجته وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا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 وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من منذ الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا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 حسن لمن كان يرجو الله واليوم آخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بعد كده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كل هذه الآيات نزلت في هذه الغزوة المباركة خرج عبد الله حجي بن اخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظه الذي عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد وكان وعد النبي صلى الله عليه وسلم الا يقاتله ولا يشارك مع من يقاتله فما زال به عدو الله حتى نقض عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمعركه بتبدا والدنيا لسه ها فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه القائد معاذ وسعد بن عباده وعبد الله بن رواح وخباب ابن جبيس فقال انطلق فانظروا أحقا ما بلغنا عن القول فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا ولا تفطوا في عض الناس يعني فعلا لقيتوا جماعة دول نقضوا عهدهم ما تجوش تقولوا يا رسول الله ده نقضوا عهدهم معانا قلوا السمعة عشان بتعملوش ايه ما تصيبوش الناس بهزيمة نفسية. بنتحلم منها درس. ليس كل ما يعلم يقال. وليس كل ما يعرف ينبغي أن يقال. سن بيدير دعوة، بيدير مكان، بيدير مؤسسة. أحيانا بتقابل بعض المشاكل. لو نقلت المشكلة دي من القمة للقاع تحلز بالبلهز القاع. فلا بد أن تكون هناك بعض النقاط يحتفظ بها القائد لنفسه. بعض المعلومات يحتفظ بها القائد لنفسه. عشان كده دايما بيقولي خلنا لازم معظم مشايخنا نعضل ما شيخنا احنا ما نعرفش اللي بيحصل ايه في كتير من الاشياء احنا ما نعرفهاش بتحصل احنا ما نعرفهاش وهم مش مطالبين ان كل كلمة وكل كبيرة وصغيرة يقولك عليها لان هناك من الاشياء ما يقال وهناك ما لا يقال صح شفت الشيخ العربي بيعمل حاجة معينة مش قادر يكلمك مش قادر يقولك مش قادر يقولك في ايه الاول انا حصن الظن عندي مقدم ده شيخي أحبه. وعارف إنه على دين. فأحمل تصرفه على أحسن ما أحمل. أقول لعل في حاجة بعدين ممكن يقول لي عليها ستظهر لي بعدين. إنما كافر. مبتدع. مرتد. موالي عظيائي الاغ. تك شمتك. كارتة أحمل. لا. ما ينفعش في أوحش أحوالك. انت في أوحش أحوالك. توسكت. أحسن أحوالك إنها تحسن بها ظن صح؟ فعشان كده الناس عليه وسلم قال فالحنوا لي لحنا ولا تفوتوا في عبض القوم وكانوا فإن كانوا على الوفاء بينوا أمام الناس إذا كانوا لسه زي مهم قولوا ده من الناس كلها لم ينقضوا عهدهم صوت عالي عشان يدين للناس إيه قول فلما ذهبوا ووجدوا أن هؤلاء قد نقضوا عهدهم فقال سعد ابن عبادة عُضل والقارة يا رسول الله عُضل والقارة إنهم كانوا أيضاً عُضل والقارة كانوا قد نقضوا عهدهم ففيما النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا نقضوا العهد كما غدرت عُضل والقارة بالقراء في بئر النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا والله إننا منتصرون والله إننا منتصرون والله, منتصرون, والله منتصرون في وقت الأزمة وفي عز الأزمة يقسم أنه منتصر واشتد الخوف وعظم البلاء وخيف على الذراري والنساء وكانوا كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأمصار وبلغت القلوب والحناجر والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبالة العدو لا يستطيعون الزوال مكانه فأمروا بالذرية والنساء أن يجعلون في أعلى أعلى مكان ويجعل عليهم حراسة والبئر رجال كلهم فين تحت عشان على الأعداء لو حاربوا حتى ها؟, ها؟ ودخلوا يبقى قداموا الرجال والنساء الذرية في أعلى يضربوا في طوب يضربوا بحجارة يدفعوا عن نفسهم إلى أن يقضي الله أمرا كنمسهم ونجم النفاق حتى أن بعض المنافقين كان يقول يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيس وأحدنا لا يأمن على أن يأتي بولق وكان المسلمون يتناوبون الحراسة على نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان الناس في قر شديد وجوع شديد وكان ليلهم ونهارهم أمرا عسيرا القر اللي هو شدة البفت وكان المشركون يتناوبون فيما بينهم فيغض أبو سفيان بن حرب مع أصحابه يوما ويغضو خالد بن الوليد يوما آخر ويغضو عكرم بن أبي جهل يوما وهكذا، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نقض مقتبا قريضة العهد، أرسل إلى عيينة بن حسن والحارس ابن عوف، وهما قادض غطفان، وأراد أن يصالحهما، شوف فصل الحلقدة يصالحهما على أن يعطيهم في المذكر مكتوبة خطأ، يعني مكتوبة يصالحهما يصالحهما يصالحهما على ثلث تمر المدينة. بشرط ان هم يخرجوا منين يخرجوا من المعركة خلي بالك عايز يعمل ايه عايز يخفف وطاه الايه وطاه المعركه ويفرقهم شوية طب انتوا خذوا مننا ثلث تمر المدينة واطلعوا بس من الموضوع انتوا سيبونا احنا مع دول ماشي فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اراد ان يفعل ذلك استشار السعيدين سعد بن عباده وسعد بن معاذ وانظر الى حرارة الايمان في القلوب فقال والله يا رسول الله إن كان أمرا قد أمرك الله به على بركة الله وإلا والله يا رسول الله ما كانوا يطعموا شيئا منا في الجاهلية فلن يأخذوه منا بعد أن أمنا الله علينا بالإسلام ده أولو يخذوا مننا حين نحن في الجاهلية أخذوا مننا من لا والله مش ممكن مش ممكن فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم المفاوضة معهم وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم مجري السحاب وهزم الأحزاب اهزم أحزاب الباطل وظلت مناوشات بين المسلمين وبين المشركين يتراشقون بالنبال وهناك محاولات كثيرة فاشلة من المشركين يحاولون أن يتخطوا هذا الخندق بأي شكل من الأشكال كأنهم يعني فرحوا به فرحانين عزّين يعذب أي شكل حول ش شك... ومع ذلك فشلوا فشلا زريع حتى قت لمنهم عمر بنود الذي قتله علي بن أبي طالب وقرر وفر الباقون واستشهد من المسلمين في هذه الغزوة ستة من أكبر الصحابة منهم سعد بن معاذ ضرب بساه فأصابه في الحال في حليفة مات بعد ذلك وهناك كانت وسائل انتصر بها في خطأ في هناك وسائل وأسباب هيأها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لينتصر على المشركين خلي بالك في خطأ برضو في المشركين وسائل نصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في خطأ خلي بالكوا في المنوى يبقى وسائل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أو الأسباب التي أدت إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة الحمزه اشطب دي وكتك الأسباب التي نصر بهن النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة الحمزه تذكرون دائما أقول إن الله إذا أراد شيئا هيئ له إيه أسبابه طبمنين دون محصرين وهم بالألوف وهم عندهم السبيل أن هم يجيبوا أكل وشرب ومية وإحنا محبوسين محاصرين خاصة أن المدة طالت مدة طالت تعرفين كم يوم بفضل محاصرين مدينة كم يوم؟ أقيل بأن 21 يوم قل بـ 23 مدة طويلة مدة طويلة فعلا يفرض حصار اقتصادي على مدينة 21 يوم خاصة مدينة غير مستعدة للحرب فالله تبارك وتعالى هيا الأسباب فكانت أول وسيلة من الوسائل التي انتصر بها المسلمون على الأحزاب رجل يقال له نعين ابن مسعود عشان تعرف من أين آية النصر خرج دون أن يعلم به أحد ونعيم ابن مسعود كان مشركا فاسلم ولم يكن أحد يعلم بإسلام فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإني يريد أن أجاهد معك قال خذل عنا قال يا رسول الله أنت تعلم مكاني عند اليهود ومكاني عند قريش قال خذل عنا مصطفى فخرج نعيم بن مسعود وجاء إلى اليهود في بني قريضة وقال يا بني قريضة أنتم أولياء وحلفائي وكذا وكذا وكذا وأنتم تعلمون أنني منكم وأنا أحبكم وأنا كذا وكذا وتعلمون أنني رجل من قريش وأعلم بهم وأعرفهم فانه إلي القوم إذا بدت الحر سيتركوكم لأنهم تعاهدوا مع بني جنسهم على ذلك، فشكك اليهود في مين في قريش، ثم ذهب إلى قريش وأخبرهم بأن قريضة واليهود نادم أنهم تحالفوا معكم وتعاقدوا معكم وأن اليهود سيطلبون منهم رهائن، ها؟ في مقابل أو ضمانات في مقابل إن الأمر يتم، وكان قد اقترح على اليهود خذوا من المشركين راهينة حتى تضمنوا أنهم لا يفروا ويدعوكم في الحرب قالوا لنا أهدوا بس أي رهائن أهدوا لنا نسائكم أهدوا لنا أولادكم أهدوا لنا أي حاجة يكون عندنا أول ما تخلص حرب أهدوا لنا جاوب لك تاني فعلاً ده حاجة إيه حصل فرفض هؤلاء ورفض هؤلاء فبدأ التخوين بدأ يحصل نوع من الإيه التخوين تخوين وتفكيك الوسيلة الثانية أرسل الله عز وجل ريحا شديداً لم تدع لجيش الأحزاب قد خذرا إلا أسقطت ولا ماراً إلا أطفأت ولا خيمة إلا خلعت حتى اضطروا إلى الإعلام عن الرحيم يجرون أذيال الخيبة والفشل وكانت هذه نعمة من الله تبارك تعالى انتن عليها انتن الله يعلم فقال يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تعملون بصير. فلم تكن هذه الهزيمة التي عاد بها الأحزاب هزيمة وققتة بل كانت هزيمة دائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه أن هذه هي آخر مرة قال نغزوهم ولا يغزوننا بعد الآن فقال صلى الله عليه وسلم نحن نسير إليهم إن شاء الله نغزوهم ولا يغزوننا بعد الآن وفعلا كانت كل بعد كده كل معارك إيه طلب مش دفع دي, دي في, في, في, في القتال إحنا عندنا الجهاد نوعين جهاد دفع وجهاد إيه طلب دي كانت جهاد دفع لانت عايز في بيتك وفي بلدك وهم اللي جايين عليك وانت بتعمل ايه بتدفع بس عن نفسك انما جهاد الطلب انت بقى اللي انت اللي تروح بطلق ومن جملة ما حدث في هذه الغزوة امر حليفة بن اليمان رضي الله عنه ارضاه عندما ارسل الله تبارك وتعالى الريح على المشركين حتى ان الخيام كانت تضطرب والقدور كانت تتكفأ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أن أمرا ما سيحدث للقوم لكن من يأتيني بخبر القوم من يأتيني بخبر القوم خير كده الصعاب كلهم عادين ونزل من بقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجلب يقول حذيفة بن بيمان فكنت أسمع لكن من شدة الخوف والبرد والرعب اللي كانوا عايشين فيه يقول الخنستة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يا حذيفة آه هو كان خيف من دي يقول فما كان من طاعة الله ولا رسوله بد تبردان خايف يقول فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فادفرت به فكنت أشعر كأني في حمام صلى الله عليه وسلم يقول فلما هممت عشان تتعلموا الدرس ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا اتعلموا يا شباب اتعلموا يا شباب الطير الإسلامي لا تذعرهم علينا ما تعملش حاجة تستثير بها أعضاء الله عز وجل عليك خاصة لما يكون مصطبع لا تذعرهم علينا هو أنا لازم يعني أطلع فيها أعمل فيها مش عارف إيه عشان خطر أهيئ جدين يا كلها عليا وعلى أخواني لا لا تذعرهم علينا هل ما لك دي مهمة جدا لا تذعرهم علينا وظية يقول فذهب فذهبتوا حتى أنظر إلى أعداد الناس وما يذبحون، فنظرت فوجدت أبو سفيان بن حرب وحده لا حارس له ولا معه شيء ولا معه شيء ولا معه سلاح ولا شيء، فقلت في نفسي أن خلاص شد نبل واديله إيه وأحدها خلاص على الله أبو سفيان هو رأس الكوفة آه يقول فتذكرت وصية لرسول الله لا تذعروم علينا فقلت ما كان من طاعة الله ولا رسوله بد فعاد إلى نفسه سلم فأخبره وقال إن القوم يذبحون عشرة من الإبل فقال إن القوم ما بين كذا وكذا يأكلون كذا فعددهم كذا مهم إلى, خارج القصة إلى نهاية القصة موقف حزيف بن اليمان موقف يدل على الثبات يدل على الرجول يدل على أن الإيمان إذا خالط بشاشة القلب فإن الإيمان يفعل بصاحبه الأعجب ناخذ بعض شواهد الأمل والثقه بالله عز وجل دائما خلي عندنا أمل وثقة بالله تبارك تعالى واذا قال المنافقون والذين في قُلُوبِهِمْ مرض ما وعدنا الله ورسوله إِلَّا غرورا ده حال مين شباب المؤمنين لما شافوا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وكان القران قبلك فريقين شافوا فريقين شافوا مشهد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرب. أما أهل الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصلق الله ورسوله. أيضا أن الكفر ملة واحدة. الكفر ملة واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب قال إن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ويقصد به كفار العرب. تحالفوا مع اليهود وأرادوا أن يرموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن قوس واحد. إذن لابد أن نحافظ على هويتنا لابد أن نحافظ على هويتنا أيضا من الفوائد الانتباه لخطر النفاق والمنافقين قال الله عز وجل عنهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيبوا قالوا ألم نستحوذ عليكم وننعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيضا درس الشورى انظر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأشار عليه صهيب بسلمان وصهيب سلمان لما استشار عليه سلمان بالخندق ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدان في أن يهادن غطفان وانظر إلى نعمة المشهورة مشهورة الرجل أيضا الحكمة في اختيار غطفان بالصلح لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار غطفان بالصلح لأن كانت أكبر وأكثر القبائل فظن أنه إذا تفاوض مع هؤلاء فت في عرض كل زو... إذا كان أكبر قبيلة موجودة مشد فيبدأ إيه يحصل خلل في صفوف المشركين شدة التضرع سبب من أسباب النصر شدة التضرع سبب من أسباب النصر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يومه يقول اللهم استر عورتنا وأمن روعتنا اللهم أمزني الكتاب سريع الحساب أوزم الأحزاب أوزم أحزاب الباطل وزال زلومي رب العالمين شدة التضرع إذا الله تبارك تعالى ايضا مكانت حذيفه من النبي صلى الله عليه وسلم كانت سر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الفوائد معرفة معادن الرجال فإن الناس معادن المعدن الحقيقي لا يظهر الا وقت الشده واحنا عايزين الرجال الانضباط العسكري الذي تحلى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التزام الامر اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا درس للحكام والمحكومين في المساواه وعدم الظلم في المساواه وعدم الظلم فهذا القائد يدا بيد مش يقولهم وفروا عشان اطفوا النور عشان مصر، بطلوا تكلوا عشان مصر، وهم عادين عايشين على مصر آه يا رب من الفوائد وعدوا لهم ما استطعتوا أيضا النصر من عند الله عز وجل مشروعية قضاء الفوائد لأنه في سلم شغله هؤلاء يوم الأحزاب صلاة العصر حتى غررت الشمس فقال شغلون ملأ الله بطونهم نارا أو ملأ الله بيوتهم نارا ثم عاد صلاة العصر أيضا من الفوائد لا يحيق المكر السيء إلا بأهله انظر إلى اليهود عندما نقضوا العهد مع الله تبارك وتعالى ارتد ذلك عليهم كما رأى عبد الرزاق في مصنفه عند سعيد المسيب قال لما فض الله جموع الأحزاب انطلق حيو ابن أخضب حتى إذا كان بالروحاء وذكر العهد والمثاق الذي أعطاهم فرجع حتى دخل معهم فلما أقبل بنو القريضة أتي به مكتوفا فقال حبيبي صلى الله عليه وسلم أما والله ما لمت نفسي في عداوتك لكنه من يخضر الله يخذل أنا ما لمت نفسي على عداوتك لكنه من يخضر الله إيه كلمة حق طلعت من كيف من, من يخذل الله يخذل, يخذل, يخذل زي نفس القول عز وجل إن تنصر الله ينصر فأمر ربما سلم به فضربت عنقه أيضا جلد الكافر في مواطن شدة وتحمل أن تضرب عنقه أمام الجميع حتى لا ينهار هؤلاء اليوم أيضا في الحديث في الحادثة أو في غزوة الأحزاب فضيلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه الحرب خدعة وأن الإسلام كرم المرأة فكانت المرأة من السعت تطبخ وكانت تداوي جرح وتعين المجاهدين أدب الخلاف نتعلم أدب الخلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إحكام الخطة في المعركة والاهتمام بالجبهة الداخلية من الأمور مهمة للقادة والعسكريين أيضا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحرب والقتال أيضا الحراسة من الدين حراسة الصغور أيضا تقدير ظروف الجن، القائد لابد أن يكون عارف ظروف الجنود بتوعه إيه؟ مش عدي الدوامر وخلاص لا ظهور المعجزات على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سلاح الخذلان لابد من بثه في صفوف الأعداء الخذلان. أيضا أهمية الصلاة الوسطى ليس صلاة ليه؟ العصر جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهمهم وجواز قتال من نقض العهد مع نبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة الوقوع في الخلافي فيها أيضا البلاء والصبر ومعرفة الحلال والحرام وأخيرا نسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا فضلنا كم حضرة محضرات وننتهي من السير وروني اللي كده فضلتها للدروس بالدرس الواحد وشيئين <تصفيق> ذلك سفاوش نحاول بقى ندمج. فضل كذا في الدرس ستة حايلوا دروس مش كده. هنحاول ندم كل درسين في درس أو يعني عشان ما عليكم لا ما فيش محضرة الله من